وَبَلِّغُوكُم رِسَالَاتِي وَأَنَا لَكُم نَاصِحٌ آمِين أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ ூ ஜமி قال كيبسط فالقرء ان لا اله الا الله ان كنتم ليحون قالوا اجت الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن سلمنا صدقين قال قد وقع علي أتجادلونني في أسماء ميتومأ أنتم وآباؤكم سميتومأ أن أُمَّاهَا بَأُقُمَّ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهِ مِنَ السُّلطَانِ صَنْتَ وَيُرْءُ إِنِّي مَا فَأَن جَئْنَا وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا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 قَوْلُ اللَّهِ لَكُمْ آيَاتٍ فَادْرُوهَا فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي الْأَرْضِ